فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ قُلِيَ قَامِمًا مَّآئِنْ دَافِقٌ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّ نُعَادُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ قَوْلَ السَّرِ وَلَا نَصَد وَالسَّمَاءِ إِذَا ثَرَّجَ وَالْأَرْضِ إِذَا الصَّدَعَ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهر الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم رب بيك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعل له غساءا احوا سنقرئك فلاتنس الا ما شاء الله ان ان غَيْرُ الْمَجْهَرِ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى